بسم الله الرحمن الرحيم وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجدون ما كنتم تعملون being قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ وَلَى فَلَنْ يَحْصُلَ لَهُ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّ سَاعَةَ الْحِسَابِ وَمَا نَحْلُوا مُسْتَيْفِمِينَ وَبَدَى لَهُمْ زَيِّدَاً مَا عَمِلُوا وَحَرَقَ بِهِمْ ما كَانُوا به It's a